ابير مركه حديث يا بلامان حديث كصابوري باب خاص ومعناه حديث بابو معنى حديثكو كو سو دوينا دو كوبا بابك باب باب فانت حديثه عني سو افان باب هو ري مركمو كدي باب بابم ولا كده ولا طويلنا هذا كانوا باب و باب قرار مرقفي اسلام فاسقنا شديد في بيرت غريغه اي كو اخير لها او خير بدن من الخروج الى بحر او او خير بني اي ولو الى المسجد مسجد بحر باب هذا كان باب و باب قرار المرء اسلامه سكن شديد في بيت غير غير اي كسكنهت اخر او خير بن من الخروج بشد او خير بني اي ولو الى المسجد بحر مركب باب كان كذا روحي Gavada muslimad, baa gurigaa iyo inay joogto oo ay ku sugnato ah u qayb badan uuna ka qeyb badan yahay suqnaashadaas iyo guriga ka cabbahabo xabir ay rafto meesha ay raadiso cabahaa haa meeshii kale ee oo ka fiican ma jirto meel aad meesha u qayb badan oo meeshii tamiskaa guriga ilaahay la ilaadaa gurigi ilaahay ilaayda iyo inay مهمة وين وين way inaad ahaado sababtoo ah dadka gurigaa intay joogto do face ada ga ku tirtay waxa ay dadu face uga jirtaa shayaabii ul insi wal jinni shayaabinn tu cin ka iyo shayaabinn tu insiga oo doorayeen diinkee inay fasaxaan ay gabaad du face iyo difaac u jeetay dadka gurigay ee ma oo dhan dalabka uu sidoo kale u jiraa sida gaariga uma furu ba u furu ba laakiin markii soo baxdo khalas waa bishaaraysanayaan shayaadinta jinka shayaadinta insiga kulli waa bishaaraysanayaan waxay ku bishaaraysanayaan marka inteegere duguriga uu joogto gabadhaas dhisa aragay ku jirta waxayna ku jirte gurigoodi oo dufays araga oo sheeytaanka dufays ka. way ka taradee ilaahay uu weyna gabaa muslimaat oo uu amray in ay guryahooda ku suumaadaan quraanka bulfiriya ila uu leeyahay waqarna fi buyutikunna wala tadrajna tabarruj jadiliyatil ula quraanka fiiriya gabadh kasto يغضها وين ولا راحت لي واقبيه وقيب كفضنا ومضان وزوجات من محمد صلى الله عليه وسلم وذاك اات سيدنا اوغفو انت غمرتنا كفكتك اوغفو قالان فيمدى وانك ضا استر اخي جابر وانك ضايغا ان جيركولن تبارك اوغفو ان لا بقيت وانك ضايغا ان امامكولته جبنيه قريهنو كسو ماذا حديره كو واصله إلي غابر قصة ومؤمنات آه وإليه أيام غريهنو كسو ماذا أو أي غريهنو كسو شايبانك ايوغان جنبطوكا بغفتو الله أقول إليه وقرنة مسلمات كسو ماذا في بيوتكم قريهن ولها تبرمجن هاي اسمو چننة تبرمججا جاهلية في غالب اسمو چن تيروكال غالب الأولئهو غيري فيري gaalada bi hore dabbu wa soo baxay jireen ayadoo weli la anti chair may oo gabadha dadbu ku qarnaam nuqdan lugeydi iyo maceydi nuqdan ay nuqdan ayay soo baxay jireen oo markay socdaan weliga ista chair reeyeen markaasa shaydaanku xuleeyay ninka soo maqti wa qrubub wa Saote, arowee, Ma kasutaksin ikka, kes kus sa tahad, mitte et sa oled nii marana, nii asmartana, või ule, või on parfüüli, või on, või on, või on, või on, või on, või on, või on, või on, või gaalada ismu cinteeyo kala gaalada ismu dhigide gaalada horo quraan ku tusey debi wax way wasku jireen gaabadi wax u soo dhixi jirta quraan debi inay bannanka soo dhigto waxa dad gurigooda markay joogto inay sanalafade ku dadaalin dhaqo qon ku dadaalin xataa ninkay markay leecyo ka safar qon taana laakiin markii bannanka u baxay la bisku ugu dambeyay qaadanay dar jirjirisan quru markaas waxa uu waxa qalbiga ka jiraa ayaa dareerku ka daban markay kaay sidii moori ayaguna waxay waana sidak daarane ee ay fectay oo ay yeeli jirtay gaalada maanta adduunka caalamka joogtaana taas waa miday gudbanka u timaayso waa ادا ايداخ مصممين ت emergence عرّiblsينPI ايداخ اينيف ان كان فاير progressive و vocal ايБلسي ديوتار teenage و هم عني من recoBal-قدوس الـgruppe ايها غاضي من نوم قولي جحب بصل اكلم غasma مع هيولا حديثي ما تقول Be rad ب heures 뒤에 اعلا احتمان و اعواه مسوريات في غرفة نوع منч 하나 منك وهذا عدو ركس و في خ позвол كيف من الناس اطvio الناس min ka marka arurtiisi ay tahay masuulka hadduu diishkuriga uu soo saaray waxne ugu waa maxay diishkan maxay soo gudbinayaa wuxuu soo gudbinayaa kuufiga iyo shirkiga iyo aqraa qumada iyo gabdhaha heesayga ee faneen intee ka farada halka ee ragalba ama qayrkooda dhaqan fudoore wax soo gudbinayaa dhamaan waxa dhaqan iyo kufr ay kaala leedahay halkaasuu gurigi ka qaadanayaa turustii arurtiisi markaa qaali qali weeye sagadaa shay ugu tii soo danaariye aqeedo oo sagadaa duuy aqlaaqo oo sagadaa hadhawso qawla badan waxa ila ah urtu balaayanku aad ay taqar kumaan koorkay walay yaab hada alaab danaariyen soo guriga u geeyeen macalin shaybaan macalin iblis eh oo daqan ka bara marka meesha ugu horrey ka soo gubireeyaan waa telefishinnada iyo ilaada meesha la hey alaahay tii soo diibay taqaalo na qaala gacany ku sidan gacanta na aqlaaqdi ay daqaalaha u dhinayaan na xariis ay alla ka raaban ma aha oo adiga waxa ay max in kalaan xayda isma la eelkiina oo na xariista laakin u jeeday in maqsadku waxa sibin naharada ay cabaraya weed dowreyn soo do xaween culumada muslimiinta markay dowreya deeshaga xogaa oo kontee islaamiga leey ku qiiyo soo dowre lama qafto tablaa laba usbuuc sano sadex usbuuc sano afar usbuuc sano hal waka ka wuxu la kaysa ayagu qayladaaminay idaacada ka qaylinaya ole waka ka war guriyaha ka baxa weerburci kala ku filno qornina waraga wakaaysada war baarlamaanka gala war masiibkiina ka qaata guray wasirada gala waraalkeen meesha aw ka ka mahaysta dadaga lamay waxay la dagaaladayaan warna fi biyutikuna guriyhiina ku sugnara wala tadrajina haysimuchina آيات دا سيلاك بقا لغايا قو اه وقرنا في بيوتكونا وعين الدولا ين إلي سوئليا قاعدوا هرى تقن كيدا اه ققلوه قريا إني كبعا اه تقن كود بدلا اه اسمو جيا اه ايبنا في دنوبا راقنا فو في, في دنوبا سيدات أييد دولا ين سيدات أييد دولا ين حديث كوباتي غير مركا حديث كوباتي عن ابن عمر الله تعالى عنه عبد الله بن عمر وثوريي رضي الله تعالى عنه قال وحوري رضي الله عنه قال رضي الله عنهما عن إبن عمر رضي الله تعالى عنهما عن إبن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر وحوريي قال رسول الله رسولك الله وحوري رسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا هعدي ذنينا نسائكم دبرك المساجد والمساجد انه اعدان وكسو تكاد هدينا وبيوتهم يوليوذا ارى خير لهم وخير فامم حديث كان صحيح وحديث صحيح اخرته ابن داود يا صوصاري يا ابن خزيمه عن ابن عمره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وحلقا وريي قال وقي عبد الله بن عمر بن الخطاب Ta ala rasulai Rasul Kirahut. La Tamna Uhud Didin Nineh. Nisa of Dulkin El Mesajid. Dunerkin Hagal Habla. Wa'alahabla wahak and Msul Kakal Duma. Mesul Kodi Al Habla. How la the Nina Duma can sech the La Tamna Uhud did Nine. Misa of Duirkine. El Meshid the Mr. Chid wa buyutu na quriyo la ilaytu kadha akulu la hunu ura qair barah hadith wa hadith hadith kun sahih wa sahiha akhathu al-dawud la yumkhsanasa saarin hadithasna kafiriyah so خاتير كريفيرسيو سو دغسنا وما بناء اني وديدا وما بناء حق ما اي رها قول ياخذت كود او لا تمنعوا نسائكم من المساجد حبن كلمات فيريه و بيوتهم غريوره اخرهم واخير بره او غريا ان كتكدا اي ريت سنا ادل كتكدا غبا ده وها فاسو او حمو ربعا اوام حيث دربي المسلمات ذاكت إلي اغاته قولي إلي كتو كتا إلي اواقع القرنطة بس إلي كتو كتو إلي اواقع القرنطة آآ دربي جري أم حميث أو أبي حميث واحد السائد دي حاسكي سياء ايامان الوقت من صلى الله عليه وسلم مابين محمدا يقول تميد صلى الله عليه وسلم حديث امام احمد النسلم يساكوري ابن خسيم نصحيح يساكوري ابن حباما سحيح يساكوري حافظ عشرنا فتح البارقة هو يرئي سماته حفوي قابل دع أسميرك وحي مابين جاكوتي رسول الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحب الصلاة معك أنا قابل وحي مش قلع إنا نفرتك دي وصلاة حين يسددك فلا ترس أنك أحبته نبي قلت له فيه قال قَدْعَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِدِّينَ السَّلَاةَ مَعِي أني قلت له إذا كان هناك تأشاه إنه كان هناك إليتكتُ وأن أبه إذا كان هناك تأشاه لأك فيه نبي قلت الله عليه وسلم وَصَلَاةُكِ فِي بَلْتِكِ, في بلتك في في خَيْرٌ لَكِ مِصَلَاةِكِ فِي عَجْلَتِكِ قُلْ قَعَةَ تشفكا قُلْ قَعَةَ تشفكا سلاة أكتو كتو صلاة ادبتي اللي كنت كتغوري بها طيري بتقد زورو يا القول في بقل اولي هي قول كيب كوبمبي صلاة اكو توكتو اتاغا خير ببان مثل افسبد افدي ادكتوكتو تاكاغا خير ببان ميمور له صلى الله عليه خيره وحيث خير بمن تصلات باسو من صلاتك صلات دا دا في دارك غريغا بنانك فتحجت كنتك قل يا فتح بيد لغتك صلاتك او قيبا المقيم قطري قولك او دنبري او جيب صلاتك خياطه بيرث بينك كنتك تو في مرصدي حات من الله عليه الصلاه والسلام في دارك صلاة كتوكتو قريغا بخديس اش قوله دايقيسه او دلك اخديسه صلاة كتوكتو خير وهي تاغا خير بانت من صلاتكي صلاة في كنتو كنتو كنتو. من شد قومكي قراودادا نفسكو كتوكتو متي بكتو كره يوم الاله كي ايين الى كسوتو اي الى الله عليه وسلم و صلاتك في مسجد قومك صلاه دا داك توكيرو تلقا ناسك اي كتوكريان اقير وقتك كو قير ببان من صلاتك صلاه دا دا في مسجدك اي مسجد ارو انت جين او داب قسيمتو غود اي ما كاستا غبا دو ماركي اي هيلكيدو كو دختيرتو اي كان فهم بل فير كو حليقوت الضيوان أصبق They go to their mouth برحت philosophy برحت salty nothing can tell NonianSON will not have any problem level personal. Nonian الكثير there is no problem with thewano and the You could have another piBa Li halfway, letBut it go to the Muslim who has something to feel like Well legal does Theversion please Try to me tell how you carry kill I can believe if you father all right something if you tell us that they will They baarso xarbaam balka wala marka ilo yiraahdo ta dhaqaajirada nax tiya leey buugaaga kaaga qaybaran ka waran waxa weeydida dhaqaajirada baarlamaanka aaday ay dhex taagan ee waxa weeyo 200 milyan oo asxaabta aad idha ka fadhiira ee inba mar ee diyaaraha u baxay billaay calayso awoow din kuuri inna lillahi wa inna ilayhi raji'un illaa عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر عزي الله بن عمر بن الخضابه رضي الله تعالى عنهما إلى راضيها كنقبه قال عبد الله بن عمر روحه يري قال رسول الله رسولك اللا صلى الله عليه وسلم لا تنعوه وديد من نساءكم دمر كيمة المساجد المساجديني آداء كسو تكذا دروسك سوى بقيت سين حووديديني حق متى waa guuyu hun guryo bana khayr lumu u khayr bana guriga gubarna u khayr bana way ayu uguu wa kubun kale sheekerteed ahadiis ta tirara bana oo sheegayda salaata jamaa'ada lugu tuqado in ay carban leedahay salaad baas waxay ka hadlayda masjid lagu tuqana waa xaq hadiiis ta faraha wuriya leeytiso la u taan ay sakara oo qabdhah muslimad ka dulay oo rajawad isku tamaan ay staan gabadha imaam ka wanaa waaynay san ka hor marina